دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين حسابهم وهم في غفلة معرجون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا, إلا استمعوا وهم يلعبون له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 بل قالوا أطغاة أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبل فَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلَ قَبْلَكَ إلَّا رِجَالاً نُوحِ إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَا أُنْجَاسَ أكلون الضعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم, فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصنا من قريه كانت ظالمه وَأَنشَأْنَا بَعْدَهُم مِّنْ آخَرِينَ فَلَنَمَّا أَرَأْهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذَا هُمْ إذا وَمَا ذَاكِرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حصيدا خامدين وما خلطنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون